قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا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 إِنَّ جَهَنَّمَ مَرَّ الْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل نُرَدُّكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ, يحسبون وهم يحسبون أنهم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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوت نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر منادا لكلمة البحر قبل ان تنفذ كلمه ربي ولو جئنا بمثله ولو جئنا بمثله مدذا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ان ما الهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء صالحا فليعمل عمله صالحا ولا يشرك بعباده رب